الله, الله الله الله الله الله اهلا بكم عزيزيان المشاهدين بعدما عدنا من فاصل قصير هذه الفقرة هي فقرة هي الفقرة التربوية كما كل الحلقة نأتي بفقرة تربوية معنا في هذه الفقرة فضيلة الشيخ عبدالخالق حسن الشريف النهاردة فضيلة الشيخ هيكلمنا عن موانع استجابت الدعاء. المرة اللي فاتت الحركة النضالية كنا قد تكلمنا عن الدعاء. النهاردة هنتكلم عن موانع استجابت الدعاء. بس قبل ما أتكلم في الموضوع دورة هنلاحظ بفضل الشيخ. أنا بفضل الشيخ. آه بيك يا أخويا. ممكن تكلم المشاهدين عن موانع استجابت الدعاء. الله المستر والمعين. نعم. لأن لا طاقة لنا أن نقول شيئا إلا بفضل الله. نعم. طبعا الدعاء أولا لازم نفهم من الذي يدعو ومن الذي ندعوه الذي يدعو عبد عاصي ضعيف جهول ظلوم على حسب أوصف القرآن ومؤمن بالله طبعا إنه ما كانش مؤمن بالله ما كانش يدعوه لكن الذي ندعوه إله عزيز غني قادر قاهر خالق رزاق مالك الملك يعني له كمال الأوصاف وكمال أسفل <تصفيق> إذن ميلي عم جيدة الله لابد أولا كما خنبي أضعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يعني يمكنون يعني تكون عندك ثقة أن الله سيستجيب لك مم. مم. وكما قلنا إما في الدنيا عاجلا أو بمنع ابتلاء أو يدخل لك في الأخير ولا تتعجل إجابة الدعاء لا تقول دعوت فلم يستجب لي وتدعو الله أن جازم بما تريد فإن الله لا أحد يفرض عليه ما تقولش يا رب بس كنت عاوستي لنجحني لنجحني مش عاوستي لنجحني ما تنجحنيش ولا يعجزه شيء تدعو الله أنت جازم بالشيء الذي تريده طالما أنه حلال وتدعو الله وأنت لست على معصية نعم ما يجيش مثلا حرامي بيسرق وقول يا رب استر عليا. <تصفيق> اذا كنت قد علمت انه ان لك رب وانه حاسبك فلماذا لم تخشاه ان كنت تخشى الناس ممكن الممكن يكون ده مش لاقي يأكل آه. ال ال مش لاقي يأكل يعمل ويعمل أي مهنة حتى لو كنس الطرقات أو خدمة في البيوت أي مهنة طالما شريف لأن المهنة هكنس الشوارع أذهب إلى بيتك أحمل الزبالة والقمامة وألقيها وأخذ أجل آتي به بلقمات خبز جافة أكلها في النهاية سأموت وأنا على طاعة إنما حينما أسرق ماذا سيكون المصير عذب جهنم ما الفائدة يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار أهل نعم واحد كان في الأرض بس هو مصير النار فيغمس في النار غمسة واحدة ويقول له هل لأيت العيما قط يقول له لا والله يا رب ما رأيت العيما قط يا أخ إبراهيم الآن عندنا متجازات وأشياء مثل هذه لو واحد جلس على متجاز وقتيت له بكل أنواع الأطعمة والذهب والمتجاز أحرقها هل سيشعر بشيء من الطعم من هذا كله؟ وهذه حتى نار صغيرة في الدنيا فكيف بناء الأخرة؟ كان لنا شيخ زمان وإحنا في مثل سنة كالكريم كده كان حب يعلمنا فضل الله علينا في النعم فأخذنا إلى مستشفى القصر العيني قسم الحروق لا. فوجدنا الناس تتأوه من شدة النار فكان يقولنا انظروا فكيف بنار جهنم ألا تخشون الله فكان حتى نار في الدنيا مع علم أن نار الدنيا كلها جزء على سبعين جزء من نار جهنم غمست في الماء مرتين حتى تصلح لنا كمان فإذن الدعاء ما دعوش الله استهزاء ولا سخرية قالت الشيخه ان هي في النار غمسه ثانيه يعني النار النار بتاعتنا دي جزء من سبعين جزء من نار من نار جهنم ووضعت في الماء انت عارف النار إذا وضعت في الماء بردت فوضعت فيها في الماء مرتين لتبرد حتى تصبح ان تستخدمها في الدنيا ولو جاءتنا على خلقتها ما استطعناها ما نقدرش كد احرقتنا جميعا ولكن الله سبحانه وتعالى يمن علينا يدعوني يدعوه وهو عاصي ومصرع المعصية من فحش هذا هذا سخريا من الله في فرق بين أن يصرع المعصية وفرق أن تغلبه شهوته أو نفسه الآسمة فيعود مرة أخرى المعصية فيتوب مرة أخرى لكن إنما يصرع يعني هو بيدعو الله ومصمم أن يقوم الآن يفعل نفس نفسه المعظم لماذا مش داعي ولذلك هذه الأشياء تحجب الدعاء مم. في حاجة أخرى طالما ذكرناها تبقى الحاجات اللي تخلي الدعاء أقرب إلى الله أوقات الصحر مم. حينما ينزل الله إلى السماء الدنيا ويسأل هل من سائل فاعطيه مسألةها دبر الصلوات وأنت ساجد في الأيام الجميلة كأيام العشر وامشارة الحجة أو العشر اللي هي العشر الأخيرة من شهر رمضان وهكذا في أشياء جميلة وأنت تطوف بالبيت وأنت تقف على عرافات وأنت صائم لحظة الغروب لما تأتي طفل للصائم فرحتان وللصائم دعوة مستجابة ولوالد في ولدي دعوة مستجابة والمسافر دعوة مستجابة فالإنسان يتحرى أوقات الفضيلة ويبتعد عن الموانع التي تمنع إجابة الدعاء واللي من أشدها أن يدعو سخريها يدعو مستهزئا يدعو وهو مصر على معصيه ولا يزوه بالله هذه أشياء تحجب، وهذه أشياء تقرب يبقى مهم جدا في حياتنا إننا نذكر إخوانا المشاهدين جميعا بأدية الصباح والمساء ففي أدية كثيرة علمنا يا النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قراءة آية القرآن كآية الكرسي وخواتم سورة البقرة وقلوا الله أحد والمعوزتين أو أدية مثل أمسين هو أمس الملك لله والحمد لله لا شريك له إلى غير ذلك لو المسلم حافظ عليها يظل في حفظ الله حتى يمسي وإذا قرأها إذا أمس ظل في حفظ الله حتى يصبح وهكذا نجد الرحمة المهدى والنعمة المزدى نجد من بعثه الله رحمة للعالمين نجد من جعله الله بالمؤمنين رؤوفا رحيما يرشدنا إلى الخير ويباعدنا عن النار نسأل الله أن نكون من هؤلاء في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الخالق حسن الشريف على نصائحه الغالية لنا وللمسلمين أجمعين في كل مكان استودعكم الله في دينكم واماناتكم وخاتم اعمالكم على امل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الله الله الله الله الله